بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة للذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما 119. وركم الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة